بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّيمَ ا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون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 121-والذين م ن و س و ع م ل و النابلسي ا ل ح ا ن ن د خ ل ه م ا للعلوم ص ا ح ي ن الاسلاميه ن من ي ق و آ م ن بالله فإذا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 كفروا للذين آ م ن و ا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون و ل ي ح م ل أثقالهم ن و أ ث ق ا ل ا م ع أ ث ق ا ل ه م و ل س ي للعلوم الاسلاميه ه فلبث ف م إلا خ م س ي ن ع ا ا م ف أ خ ذ ه م النابلسي ط و ف ا وهم ظ ل م و و ن فأنجيناه أ ا ص ح ا ف ن ة و ج ع ل ن و م ا ل ا ة ل ل ع ا ل م ي ن و إ ب ر ا ه ي م إذ ق ا ل ل ق و م ه ا ع ب د و الله ا و ا ت ق و ذ ل ك لكم م خير إ ن ى تعلمون انما تعبدون من دون الله أ و ث ا ن ا وتخلقون إ ذ ك ا إ ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا وإن من كذب قبلكم فقد أمم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 موسوعه ي النابلسي و للعلوم الاسلاميه في اسماء الله من ا ل ي و ح ا ن ص ي ى م و س و آ ي ا ت ا ل ل ل ه و ق ا ئ ه ب ل ئ ي س و ا من م ر ح ي للعلوم ئ ك ه م ذ ا ب ن ي م فما كان ج ا ب ق و ه إ ل ا ق ا ل و ا ق ت ل و أو حرقوه ه ا ه الله م ن ن ا ل ي ه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 اسماء ل ن ب و ة و الله ك ت وآتيناه ا ا ب في أجره د ن ن ي ا و إ في ا ل لمن ا ص ح ي ن ولوطا لقومه إنكم لتاتون قال الفاحشة إذ إنكم إ ن ك م لتاتون ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من احد من العالمين أ ي ن ك م لتاتون ا ل د ج ا ل وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا ت ن ا بعذاب الله إ ن كنت من ا ل ص ا د ق قال رب انصرني ع ل ى ا ل ق و م ا ل م ف س د ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله و ه هذه ا ل ق ر ي ح إ ن ى أهلها ك ا ن و ا ظ ا ل م ي ن ق ا ل إن ف ي ه ا للعلوم و ط ا ق و ا نحن أ م بمن فيها لننجينه فيها أ ه ه ل إلا ر ت ه ك الاسلاميه ن من ت ا غ ب ر ر ي ن ولما أن جاءت أن موسوعه ق ا النابلسي تخف و ا ت ح ز ن ل ل ع ل ا م ر أ ت ك ك الاسلاميه ن من ت ا غ ل لهذه القرية رجزا من السماء رجزا بما من ن ك ولقد ا يفسقون و تركنا منها آ ي ة بينه لقوم يعقلون و إ ل ى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه ف أ ص ب ح و ا في د ا ر ه م ج ا ث م ي ن و ع ا د ا وثمودا ب ي ن ل ك م من م س ا ك ن ه م و ز ي ن ل ه م ا ل ش ي ط ا ن أ ع م ا ل ه م فصدهم عن ا ل س ب ي ل و ك ا ن و ا م س ت ب ص ر ي ن و ق ا ر و ن وفرعون و ه الحسنى ن و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 أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و إ ن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إ ن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إ ل ا العالمون خلق الله السماوات و ل ا ر ض بالحق إ ن في ذلك ل آ ي ة للمؤمنين أ ت ل ما اوحي إ ل ي ك من الكتاب و أ ق م ا ل ص ل ا ة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 م و إ ل ه ن ا و إ ل ه ك م و ا ح د و ن ح ن ل ه م س ل م و و ن ك ذ ل ك أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك ا ل ك ت ا ب ف ا ل ذ ي ي ن ن آ ت ا ه م الكتاب ي ؤ م ن ن و ب ه ومن ه ؤ ل ا ء م ن يؤمن م به و ا يجحد ء ا ت ن ا إ ل ا ا ل ك ا ف ر و ن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 موسوعه النابلسي م للعلوم إ ن الاسلاميه أ ن ك ف م اسماء أ ن ز ل الله ع ي ك ا ك الحسنى ب ي ت عليهم إن في ذلك ل في إن ر م لقوم وذكري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 ولياتينهم ب غ ت ة وهم لا يشعرون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 موسوعه ن م ل ا ل ن ا ب ل ر ي من تحتها ل ن ه ا ا ر خ ل د ي فيها ن ن ع م أجر ا ل ع ا م ل ي ن ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا ع ل ى ر ب ه م ي ت و و 126-وكأي ك ل ن من دار 126-لا ت ح م شركه ز الهدى ل يرزقها شركه دعويه م غير ربحيه م من خ ل ذات ل س م ا ا و و ا ل أ مضمون وسخر ا ل ش س اجتماعي ل ف الله يبسط الرزق ل يبسط م يشاء من ع ب ا د ه ويقدر ل ه إ ن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع ل ي م و ل ئ ن س أ ل ت ه م من ا ل من ا ل س م ا ء م ا ف أ ح ي ا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 موسوعه النابلسي م ع للعلوم ى ا ل ه ك ذ ك ذ ب الاسلاميه أ ل ي س في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين